وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِ فرحين بما آتا ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين خَلَفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح لي الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمًا وَكِيلٌ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ ويمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق <تصفيق> الله العظيم